أعلم دائم من الشيطان الرجيم For you, you know, What Yeah. موسوعه <تصفيق> النابلسي if فلا تخضع الذي القول فيطمع الذي في وأتينا الزكاة <تصفيق> <وأطعي تصفيق> يا <تصفيق> رب <تصفيق> لا تواتين الزكاة وتصور. وقال في بيوتكم وقرنا في بيوتكم ولا تبر وَأَطِعْلَ اللَّهُ إنما ما وَاذْكُرْ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى والقاندين والقانتان والصادقين والصادقان الخاشعين والخاشعات والمتفقين والسان Azzaw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 القطم فيها وتخلت وأذنت لربها Or is that <laughs> <laughs> But um